Who's that? فبينا على علم يودي في جميع الكتب اسم الله قد جاء مسلما فالقالس فتيان تسعى انا قد واد تخف سنيب وسيره تل standing يا سيده كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فنبذت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري وسل عن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 السلاح مشيتوا Mad <laughs> Men for to yeah. you. Yeah. لا صرت بما لا صر بني طق بابك من تسري و اسول في الهدب Thank like you. اسمعت أصوات الروح لا ل فلا til hulbi og hulkin أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلتنا قبلهم من الرقون ينشون في مساكنهم